لَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَلَقَدْ جَاءَهُمُ النُّذُرُ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا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 Mesalüllâzin ittazu min donillâh âuliya, k meselılgân kabut, ittazet beita, ve inna âwana İn Allah yâlem ma yedâun min dûnihi min şeyî, vâhu alâziz al-hakîm, vâtilk al-âmzal nâzdibuha